شبكة مزامير آل داون تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والمهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقل أخزيتهم وما للظالمين من أغصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا عنا رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزينا يوم القيامة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 يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر الله اكبر